نوار استمعت العشيق طال انتظاري <تصفيق> el ashiq mal intizar istema tjibli يا العشق طال انتظاري تنا ضربه عشقتك غريبي بلا سفر ومحمل جروح دم ضربه عشقتك وبدفيني بلا سفر ومحمل جروح متكسر خواطر دمعه بتنوح والمن من نصطر واخترقت الروح وكبر سنيدي وما wakaguru ايش قال الانتظاري اخذت الشاكي لكل ثاني من قلبك الحسين يا واد اخذت الشاكي لكل من قلبك يا واد لحدنا ننتظر يا ساحه القاص علي حتى بثاري dak <تبع> يعشق <شيء> طال <ما> انتظاري اكبر مثل البشر شوقي اليالك وحس شي بعشيقني خلينا نادي اكبر مثل البشر شوقي اليالك وحس شي بعشيقني خلينا نادي يا سلوى فاطمه همت بحالك وريد تمر على عيوني وما امور بك اخاف من يخلص مسائي خاف من العمر يخلص مساري يا نبي يا نهار كل عشيق طال انتظاري يا ريتك تعتيني يا اللي انتاري طال انتظاري يا مالك روح خلصك حتى ليا اغلى ويلهك بس في يا مالك روح خلصك حتى ليا سراب سنين وصاروا الاوهام ازورك يم تزورك يا ولي ما في حقك يا غالي في هالطلب عشيق طال انتظاري نوارس دمعه تبيع لي الانتظاري وحطيت العاشق طال انتظاري يا الحسن يا مولاي انا دي يا رجوان يا الحسن طال انتظاري للواي قالب تضاري اداء الحسيني السيد محمد الموسوي الكلمات للشاعر الحسيني عباس الموالي الهندسه الصوتية سيد خالد البطاط المونتاج والتصوير طالب هاشم اليسري تم التسجيل باستوديو لارسا